قال رحمه الله تنبيه في هذه الآية الكريمة سؤال معروف ذكرناه وذكرنا الجواب عنه في كتابنا دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب وذلك في قولنا فيه لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن الضمير في قوله جاءه يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تقوم إلا بين متضايفين فلا تدرك إلا بإدراكهما فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل إلا بإدراك فاعل واقع منه المجيء ومفعول به واقع عليه المجيء وقوله تعالى لم يجده شيئا يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله تعالى جاءه والجواب عن هذا من وجهين ذكرهم ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة قال فإن قال قائل كيف قيل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فإن لم يكن السراب شيئا فعلام دخلت الهاء في قوله حتى إذا جاءه قيل إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفا من بعيد فإذا قرب منه رق وصار كالهواء وقد يحتمل أن يكون معناه حتى إذا جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئا فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه انتهى منه قال المؤلف رفع الله درجته والوجه الأول أظهر عندي وعنده بدليل قوله وقد يحتمل أن يكون معناه إلى آخره انتهى كلامنا في دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب وقد رأيت فيه جواب ابن جرير الطبري عن السؤال المذكور وقوله تعالى في هذه الآية بقيعة قيل جمع قاع كجار وجيرة وقيل القيعة والقاع بمعنى وهو المنبسط المستوي المتسع من الأرض وعلى هذا فالقاع واحد القيعان كجار وجيران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 في قوله ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات الآية وعلى هذا فالمعنى كل من المسبحين والمصلين قد علم الله صلاته وتسبيحه وقال بعض أهل العلم إن الضمير المذكور راجع إلى قوله كل أي كل من المصلين والمسبحين قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الآية كلام الأصوليين في أن اللفظ إن احتمل التوكيد والتأسيس حمل على التأسيس وبينا أمثلة متعددة لذلك من القرآن العظيم وإذا علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذكرنا عن الأصوليين أن يكون ضمير الفاعل المحذوف في قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه راجعا إلى قوله كل أي كل من المصلين قد علم صلاة نفسه وكل من المسبحين قد علم تسبيح نفسه وعلى هذا القول فقوله تعالى والله عليم بما يفعلون تأسيس لا تأكيد أما على القول بأن الضمير راجع إلى الله أي قد علم الله صلاته يكون قوله والله عليم بما يفعلون كالتكرار مع ذلك فيكون من قبيل التوكيد اللفظي وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس أرجح من الحمل على التوكيد كما تقدم ايضاحه والظاهر ان الطير تسبح وتصلي صلاه وتسبيحا يعلمهما الله ونحن لا نعلمهما كما قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ومن الآيات الدالة على أن غير العقلاء من المخلوقات لها إدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه قوله تعالى في الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله فأثبت خشيته للحجارة والخشية تكون بإدراك وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله تعالى انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها والإباء والإشفاق إنما يكونان بإدراك والايات والأحاديث واردة بذلك وهو الحق وظاهر الآية أن للطير صلاة وتسبيحا ولا مانع من الحمل على الظاهر ونقل القرطبي عن سفيان أن للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود انتهى ومعلوم أن الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قول الأعشاء تقول بنتي وقد غربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتبطي نوما فإن لجنب المرء مضطجع فقوله مثل الذي صليت أي دعوتي يعني قولها يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع وقوله صافات أي صافات أجنحتها في الهواء وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أن إمساكه الطير صافات أجنحتها في الهواء وقابضات لها من آيات قدرته واستحقاقه العبادة وحده وذلك في قوله تعالى اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن الآية وقوله تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أيها المستمع الكريم بهذا نأتي على نهاية لقائنا فحتى نلتقي مستقبلا إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته